we mm -hmm. A mi mm -hmm. them Én mm. yeah, What? Huh? One minute. Kem a about Nem, nem, وكفرنا بما قلنا Vagy az ő كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Köszönöm, oh, no, oh, no. One minute. Такие زكاة ووج